ايه تط اي شندخار القلب بمي ايه تط اي شندخار القلب qama vana an tu ku بلين ايرتوم اتس توه كن امي سما رفعت سمك فثور وأقضى ليلها وأخرى ضحيها ثوغل ذلك ضحا أخوة من عاما أخوة من عاما وجبه سلمتكم وعليم ايه تو اي تو خخ اني تمام اذا لازم تمام وعه في ليله وعه في ضحي Ov bu da nə